بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاء الله خير أم ما يشركون أم من خلق السماوات والأرض وأزل لكم ورزل لكم من السماء ماء فأنبتنا, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع يعدلون أما جعل الأرض طررا وجعل خلاها انهرا وجعل لها رواص وجعل بين البحرين حاجزا أإلههم الله أإلهم هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المطر إذا دعى أما يجيب المطر إذا دعى ويكشف السوء ويكيف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 اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ اِلَٰهٌ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين